うん。Mm hmm. شفيع الخلائق خير ا ل أ ن ا م عليك ا ل ص ل ا ة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتجي ف أ ن ت المشفع يوم ا ل ق ي ا م شفيع الخلائق خير ا ل ا ل ا م عليك الصلاه عليك السلام يجيبك ربي لما ترتدي فانت المشفع يوما شفيع الخلائق, شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير ا ل أ ن ا م عليك ا ل ص ل ا ة عليك السلام شفيع الخلائق خير ا ل أ ن ا م عليك ا ل ص ل ا ة ع شركه الهدى س شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ش اجتماعي فكل نبي بهذا ا ل ر ح ا ب لديه دعاء له مستجاب و أ ن ت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقات بماء عليم ولا بهذا ا ل شفيع ل الخلائق ا شفيع الخلائق خير الانام خ ل ا ئ ق خير عليك الصلاه عليك السلام يجيبك ر ب ا ترتدي فانت المشفع يوم القيامه 「うちゅう علي うちゅう علي و ي ب شفيع و الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق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 「さようなら」<音声>